ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمموا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا إن خست عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء فسوف الله من صبره إن شاء إن الله عليم الحكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر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 المسیح ابن الله ذلك قولهم ذلك قولهم بأفواههم يضعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يفسكوا اتخدوا أحدهم أربانه أربابا من دون الله والمسیح ابن وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون